حي الله حي الله الله الله حي الله نبع الرساله ما بهبه وجلاله نبع انا هلا تغفى صورتها في الرحمه بنت الرحمه شمس وقمر والنجوم مجمل بحر موصوم باللؤلؤ والمرجان والمرجان الحسن أغلى وطن للعفة والنور واللي ارتهن بيها ضمن جنات والحور يرضى برضاها الله ويرضى حبيب الله ومن لي هوا له يحضف من علىه ومن لي هوا له يحضف من علىه يا الله علي يا حي الله يا رسول الله يا سلام يا هبه نشراح واسمعنا بتفكير ندبك كي ريحه ندا هذا باقل تقدير هذا باقل تقدير ايات ما تنعد واقرب هلك يشهد في آية التطهير تحت التساخر الناس رمز هدايا وحوم سامة مساها ذو الرواية نور اصطفاها الله الله عليها الله نور اصطفاها الله الله عليها الله بنيتنا لا تهنب كمالا بنيتنا لا تهنب كمالا يا راية الله اما يا ربو جلالا بنت الرساله لولا هم طلى نجم ولك ان ترى الى الاسلام الى الاسلام تعرفها بالكوثر والشانق الابطار به انطفى وما لا سمى مبنية ولا أرض مدحية وعزة العلا من تنبكر يبوي الفخر مثل الأهلة لها القمر فذوء تذرع يسمح الله بسم الله بسم الله تعلي سلام الله بسم الله بسم الله قال سلام الله من هالاصالة واظهر السلالة من هالاصالة واظهر السلالة فاطمة فاطمة كتاب يذول وانتم الاعلى انتم الاعلى فاطمه في التنزيل شمس بلا تجليل في كل عقل موزون كل عقل موزون موصوفا بالاسماء لا العيون اقهر نتب واشرف حسب من يبني يمهر ما يذهب وان كتب بالقلب تمهر عين الله عين الله تحرس جنان الله عين الله عين الله, عين الله تحرس جنان الله ذات بخياله يفرض جماله ذات بخياله يفرض جماله علي الله نبي الله بنت الرساله هيبه وجلاله بنت الرساله